يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى ورفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع يا من شق البحار وأجر الأنهار وكور النهار على الليل وكان ورَل على النهار يا من هدى من الضلال وأنقذ من الجهلة وأنار الأبصار وأحي الضمائر والأفكار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 المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبهم نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل. وندعوك دعاء الخائف الضرير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 لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تبارك وتعالي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 وبرجاء رحمتي تتنفس عن نفوس الخائفين الكروب إلهنا إلهنا ما طابت الدنيا إلا بذكرك ومعرفتك ما طابت الدنيا ما طابت الدنيا إلا بذكرك ومعرفتك ولا الآخرة إلا بقربك ورؤيتك ولا الآخرة إلا بقربك ورؤيتك يا حبيب يا سرور العابدين يا قرة أعين العارفين يا أنيس المنفردين يا حرز اللاجئين إلهنا إلهنا كل فرح بغيرك زائل كل فرح كل فرح بغيرك زائل وكل شغل بسواك باطل الهنا الهنا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 ما سجدنا طق إلا بين يديك ولا رفعنا ولا رفعنا ولا رفعنا حوائجنا إلا إليك ببابك أنخنا ولمعروفك تعرضنا وبكرمك تعلقنا وبتقصير نعترفنا وبتقصير نعترفنا وأنت أكرم مسؤول أكرم مسؤول وأعظم مأمول إلى هنا قد شغلنا بك إلهنا قد شغلنا بك قد شغلنا بحبك قد شغلنا بذكرك عن طلب مسألتنا فيا إلهنا يا إلهنا يا من أنت أعلم بنا من أنفسنا وأعلم بسؤلنا منا اللهم أعطنا سؤلنا اللهم أعطنا سؤلنا اللهم آتنا سُلَّمًا وفوق سُلَّمٍ برحمتك يا أرحم الراحمين إلى هنا نسألك في هذه الليلة المباركة في هذه الليلة الطيبة في هذه الليلة المرجوة بمكان محبب إليك وليلة محببة إليك بقلوب منكسرا وبأعين دامعا اللهم وقفنا بين يديك رجالا ونساء وشبانا كبارا وصغارا قد أجمعنا على سؤلك سؤالا واحدا ورجاء واحدا ودعاء واحدا يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا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 اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اجعل بيننا وبين نارك امدا بعيدا امدا بعيدا اللهم حرمنا على النار حرمنا على النار نعوذ بك اللهم من نار لها سبعون الف زمنا مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها. اللهم إنا لا نطع.